والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقص علينا دعوه الرسل وكيف تبدا كيف يبداون الدعوه بأي شيء وكيف يصبرون على مجادله الدعوه و مراوغة الناس وأنهم لا ييأسون وأنهم يراغبون ويرهبون هذه أساليب الدعوة نأخذها من دعوة الرسل لا نأخذها من مصطلحات الناس أو مصطلحات الجماعات إنما ناخذ أساليب الدعوة من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وقد تكررت قصته في القرآن ذكرها الله جل وعلا في مواضع منها هذه السورة بكاملها هذه السورة بكاملها لدعوة نوح عليه السلام كلها في سياق دعوة نوح لقومه هي سورة عظيمة وهذه السورة تسمى سورة نوح عليه السلام لانها ذكرت دعوته لقومه فهو أول رسول بعثه الله الى اهل الارض لما ظهر الشرك في قوم نوح وذلك ان الناس كانوا قبل كانوا من عهد آدم إلى عهد نوح كانوا على التوحيد على دين أبيهم آدم عشر قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم على التوحيد يعبدون الله ولا يشركون به شيئا فلما كان في قوم نوح تغير الحال حدث الشرك وذلك بسبب الغلو في الصالحين فإن الذي أوقع قوم نوح في الشرك هو الغلو في الصالحين وذلك أنهم كان فيهم رجال صالحون يعبدون الله سبحانه علماء اخيار كانوا يحبونهم ويجلونهم فلما ماتوا ماتوا جميعا حزن عليهم قومهم فقدوهم وفقدوا اعمالهم وعلمهم حزنوا حزنا شديدا فجاءهم الشيطان استغل هذه المناسبه وراى من حرصهم على الذين ماتوا من حزنهم عليهم استغل هذه الفرصه فاشار عليهم ومكر بهم فقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وهم احياء من اجل تتذكروا احوالهم وتنشطوا على العباده جاءهم بطريق النصح من باب المكر بهم ليقبلوا منه أي أجل أن يقبلوا منه فأخذوا بهذه المشورة صوروا صور الصالحين نصبوها على مجالسهم للتذكر أو للذكريات كما تسمى اقتناء الصور للذكريات فلم تعبد في في أول الأمر إنما جعلت للتذكر وكان فيهم علماء لقوم في نوح كانوا ينكرون الشرك وينكرون الغلو وينكرون ألم يتمكن الشيطان من الخطوة الثانية هو بذر البذرة هو خطا الخطوة الأولى التي ظاهرها الصلاح والخير فلم تعبد في أول الأمر ثم لما قال الزمان ومات بقيه العلماء من قوم نوح جاءهم الشيطان جاء جيل جاهل أجاعهم الشيطان بالخطوة الثانية خبيثة وهي الغاية له والتي يريدها الأولى ما يريدها لكن اتخذها وسيلة فقال لهم إن اباءكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمون أصحابها ويسقون المطر بها ف. وقع ذلك في نفوسهم لجهلهم صدقوه فعبدوها من دون الله عز وجل انتقل بهم من الافتداء ومحبة الصالحين انتقل بهم إلى أن عبدوا هذه الصور عبدوا أصحابها فوقع الشرك من حين ذاك الوقت وقع الشرك من حين ذاك الوقت والا كان قبل ما في شرك وذلك بسبب الشيطان ومكه ببني ادم واستغلاله تعظيم الصالحين واستغلاله الصور وأنها سبب للشرك بالله عز وجل فحينئذ بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام منهم بعثه منهم يدعوهم إلى الله وينكر عليهم الشرك فحصل ما حصل من مراوغاتهم ومكابراتهم واستمر نوح عليه السلام في دعوتهم وطال الزمان عاش فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل لم يفتر عليه الصلاة والسلام لم يفتر لدعوتهم يدعوهم لعلهم يرجعون فلما نزل عليه فلما أخبره الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن وكان الذين آمنوا معه نفر قليل قال تعالى وما آمن معه إلا قليل عند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إنت لرهم يغلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا استجاب الله دعوته وأغرقهم عن آخرهم ولم ينجوا إلا نوح عليه السلام ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليلا والشاهد من ذلك خطر الغلو في الصالحين و <تصفيق> العنايه بالآثار اثار الصالحين وصور الصالحين ان هذا يجر الى الشرك بالله عز وجل كما حصل لقوم نوح ولهذا كان علماء الامه يحذرون من الغلو في الصالحين الغلو في اشخاصهم والغلو في قبورهم والتبرك بآثارهم وما أشبه ذلك من وسائل الشرك فلا يتساهل بهذه الامور حتى إنهم اصروا على الشرك وعاندوا عاندوا عند ذلك قال نوح الرب إنهم عصوني شكا إلى الله واتبعوا من لم يزده مال وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم او ينهاكم عن عباده الاوثان لا تطيعوه لا تذرن الهتكم لقوله نوح عليه السلام ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه اسماء الصالحين الذين صوروا صورهم عبدهم من دون الله هذه اسماءهم ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذا كما حصل من قريش والعرب لما دعاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم الى التوحيد قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم مثل ما قال قومه اصبروا على الهتكم الاصنام والاشجار والاحجار معبودات من دون الله طلق الملا منه ان امشوا وصيروا على الهتكم فمقاله الكفار سيرتهم واحدة من الاولين الى الاخرين امشوا واصبروا على الهتكم من هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ما سمعنا ان ليس هناك الا اله واحد كما يقول محمد في المله الاخره مله ابائهم ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق كذب أُنزل عليه الذكر من بيننا هل بخصه خصه من بيننا برسالة؟ هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ذلك بأنه بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكذرون ويقولون اين لتارك الهتنا لشاعر مجنون فهموا من لا إله إلا الله أنها تنفي الشرك فتبطل عبادة ما سوى الله فهموا هذا منها لأنهم عرب عرب يعرفون معنى اللغة أنهم لو قالوها فمعناها أنهم يتركون الهتهم وهم لا يريدون هذا واليوم عباد القبور يقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف المرات ويشركون بالله ولا يفهمون ان لا اله الا الله تبطل ما هم عليه فهم يقولونها بالسنتهم ويخالفونها بأفعالهم فصار كفار قريش افهم منهم بمعنى لا اله الا الله عنها ليست لفظ يقال فقط انما هي لها مدلول ولها معنى ولها مقتضى ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويستمر قائلها على عبادة خير الله عز وجل دعوة الأولياء والصالحين والموتى أصحاب الأضرحة ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله لا خير في كفار قريش عرفوا معناها وأبوا يلتزموا بها وهؤلاء قالوها ما امتنعوا من النطق بها لكن لم يلتزموا بها لأنهم لا يفهمون معناها الحاصل أن هذه السورة خالصة في قصة قوم عليه السلام قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ارسلنا نوحا اي بعثناه الى قومه لما حدث فيهم الشرك أن انذر قومك من قبل ان يوم عذاب اليم بعثه الله ينذر قومه من العذاب الأليم إذا استمروا على ما هم عليه من الشرك بالله عز وجل والله جل وعلا لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ماذا قال نوح عليه السلام؟ أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوا هذا اول ما بدا به التوحيد اول ما بدا به الدعوه الى التوحيد والان فيه من يقول لا تذكروا التوحيد تنفرون الناس لكن ادعوهم الى الصدقات إلى الى الاستغفار ادعوهم الى فضائل الاعمال رغبوهم واما عقائد الناس لا تتدخلوا فيها تفرقون الناس هكذا يقولون هذه مخالفه لدعوه الرسل هذا اول الرسل نوح عليه السلام اول ما بدا, بدأ بدعوه توحيد ان اعبدوا الله واتقوه اعبدوا الله يعني ولا تعبدوا غيره لانهم كانوا يعبدون الاوثان ان يعبدوا الله واتقوه اتقوا عذابه وغضبه سبحانه وتعالى إن استمررتم على ما أنتم عليه وأطيعون لأنه رسول إليهم والرسول يطاع قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الرسول مبلغ عن الله ولا تقل انا عرفت ولست بحاجه الى طاعه الرسول واتباع الرسول علم قالت اهل الضلال والالحاد فلا بد من طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام أي رسول كان في قومه لا بد من طاعته ولا غنى للناس عن طاعة الرسل كل زمان ومكان تقوا واطيعوه. ما هي الثمره من ذلك يغفر لكم من ذنوبكم ان عبدتم الله واتقيتموه واطعتموني فيما امركم به وما أنهاكم عنه يغفر لكم الله جل وعلا من ذنوبكم من ذنوبكم أي الذنوب الماضية الذنوب الماضية على الشرك يغفرها الله لو تابوا تاب الله عليهم وغفر غفر لهم قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبه تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل مخرجاً من الكفر والعذاب ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل ولم يغلق الباب دون الكفار والمشركين بل فتح لهم باب التوبة فإذا تابوا تاب الله عليهم يغفر لكم من ذنوبكم من تبعيضية هي الذنوب الماضية وأما المستقبل فكل ما حدث ذنب يتوب منه ويستغفر منه ايضا وقيل إن من صلة للتأكيد والعصل يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم فزيدت من للتأكيد وهذا أسلوب عربي فصيح يغفر لكم من ذنوبكم فهذه ثمرة التوحيد ترك الشرك طاعة الرسول ويؤخركم إلى أجر مسمى هذه فائدة ثانيه يغفر لكم من ذنوبكم هذه الفائدة الأولى من طاعة الرسول واتباعه والفائدة الثانيه وأخركم إلى أجل مسمى ولا يعاجلكم بالعذاب بل يترككم إلى نهاية آجالكم أما إن استمررتم على ما أنتم عليه فإن الله يعاجلكم بالعقوبة ويدمركم ويؤخركم إلى أجل مسمى محدد لأن ما, فيه ما في هذه الدنيا خلود أو استمرار لا بد من نهايتها لكن على اي شيء تكون النهايه ويؤخركم الى اجل مسمى اي محدد وليس مؤبدا فلا بد من الموت ونهايه الاجال قال بعض العلماء في هذا دليل على ان على ان الطاعه يمدد الله بها العمر ويبارك في العمر بسببها وان المعصيه يقسم الله بها العمر ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر اذا نزل بكم العذاب فلا تنفعكم التوبه اذا نزل بكم العذاب وعاينتم العذاب فلن يقبل منكم توبه اما لو تبتم الان تاب الله عليكم فهذا فيه دليل على ما تدل عليه الادله كثيره انها لا تقبل التوبه عند نزول العذاب والعياذ بالله ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هذا لكن تجهلون هذا الشيء وهذا سبب وقوعكم هذا هو سبب وقوعكم فيما وقعتم به الجهل بالله والجهل بسنته سبحانه وتعالى هذه الخطوه الاولى من نوح عليه الصلاه والسلام مع قومه باشر الدعوه معهم ودعاهم الى التوحيد والى الاستغفار التوحيد والاستغفار هما خير ما يمحو الله بهما الذنوب فعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك التوحيد والاستغفار يدفع الله بهما العذاب والعقوبة الخطوة الثانية لما رأى إعراضهم وامتناعهم من قبول دعوة الشكاء إلى ربه شكا إلى ربه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار يعني لم يفتر عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه الليل وفي النهار مستمر على الدعوة دعوت قومي ليلا ونهار أو بيدعوهم ثم يتركهم يقول خلاص ما فيهم فائدة في لا يستمر ويصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من هذا من من وسائل الدعوة الاستمرار عليها الاستمرار عليها وعدم الياس عدم الانقطاع. دعوت قومي ليلونا، لم أقصر في دعوتها فلم يزدهم دعائي إلا فرارا لم يستجيبوا أنا أدعوهم ليقربوا من الله ثم هم يفرون من الله الزوج ألم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما ما دعوتهم لتغفر لهم كل ما دعاهم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتوبوا فيغفر الله لهم ويدعوهم لمصلحتهم ما يريد منهم طمع دنيوي ما يريد منهم أجر دنيوي ما يريد منهم رياسة إنما يريد الخير لهم والنصيحة لهم لتغفر لهم كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا صابعهم في اذانهم يسدون اذانهم عن سماع صوت نوح عليه السلام سدون أذانهم بأصابعهم لأن لا يسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام هذا غاية التمرد والنفور والعياذ بالله فالذي لا يسمع الحق ولا يستمع إليه ماذا يستمع؟ يستمع للباطل هذا يريد يستمع فإما ان يستمع الحق ويستفيد وأما ان يستمع للباطل قالوا أصابعهم في آذانهم وأصروا أصروا على ما هم عليه واستمروا ولم يتحولوا عنه واستكبروا استكبروا عن اتباع نوح عليه السلام وقبول دعوته استكبروا عن قبول الحق وهذا أشد ان الإنسان يستكبر عن دعوة الرسل يستكبر عن الخير الاستكبار من اخلاق ابليس عليه السلام ابى واستكبر وكان من الكافرين استكبر عن الحق والواجب على العبد ان يخضع للحق وان يزل للحق لانه بمصلحته استكبروا استكبر استكبار استكبار تاكيد ليس استكبارا يسيرا وعندما هو استجفار كبير كبير ثم إني دعوتهم جهار ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تلفلفون بثيابهم علشان ما يشوفون نوح عليه السلام حجبوا أبصارهم وأسماعهم أبصارهم عن رؤيته بغض الله وحجبوا أسماعهم عن سماع دعوته والعياذ بالله شوف كيف يبلغ الشر بابن آدم والعياذ بالله ويهلك نفسه استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا بين الناس دعوتهم جهارا بين الناس، وكان عليه الصلاة والسلام ياتيهم ويدعوهم علانية بين الناس مبالغة في ابلاغ الدعوة، ثم إني أعلنت لهم أي رفعت صوتي وأسررت لهم جمع بين بين الجهر. بصوته تاره بين الاسرار والنصيحة سرا بينه وبين المنصوح فهو ما ترك شيء من وسائل الدعوة إلا سلكه عليه الصلاة والسلام ما إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم لما لم يقنط من أو يقنطهم من رحمة الله بل رغبهم في الاستغفار وهو طلب المغفر على ما هم عليه من الاستكبار والشرك والتمرد أيضا لم ييأس من قبوله. فقلت استغفروا ربكم، شوف على ما حصل منهم يقول لهم استغفروا ربك انه كان غفارا كثير المغفرة غفارا كثير المغفرة فاطمعوا في مغفرته ولا تياسوا من رحمته كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اشربوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إنه كان غفارا اطمعوا في مغفرته ولا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تستمروا في غيكم وضلالكم هذا ليس من صالحكم يرسل السماء عليكم مدرارا إذا تبتم إليه غفر لكم وحصل لكم منافع عظيمة أولها أن الله يغفر لكم ذنوبكم ويمحوها عنكم الثانية أنه يدر عليكم الرزق في الدنيا يدر عليكم الرزق الأرزاق في الدنيا لأن الكفر والمعاصي والشرك والذنوب سبب لقطع الرزق أو شد أبواب والعيال والعياذ الله يرسل السماء أي المطر المطر يسمى سماء لأنه ينزل من, من السماء أي من العلو من السحاب يرسل السماء او يرسل السحاب يسوقه لكم وينشئه ثم يسوقه يحمل الماء ثم ينزله عليكم على أرضكم يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا دارا متتابعا ليحيي به الأرض بعد موتها فتنبت لكم الأشجار وتتوفر لكم المياه وتتكون لكم الجنات وهي البساتين ترسل السماء عليكم مدراء ويمددكم بأموال وبنين إذا استغفرتموه فإنه سبحانه يزيدكم من الأموال بدل الفقر والفاقة والحاجة وبنين ذريه قالت جل وعلا المال والبنون دينه الحياه الدنيا ويجعل لكم جنات وهي البساتين التي فيها انواع الثمار على اثر نزول الامطار يحصل الخصب ويحصل الخير يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار تجري تجري أنهار تجري من السيول لأن الأنهار من السيول أنهار الأرض التي تمشي الآن هي من السيول يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذه ثمرات طاعة الرسل وثمرات الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا أي شيء حملكم على المكابرة وعدم الخوف من الله ما لكم لا ترجون لا تخافون لله وقارا أي جلالا وهو الكبير المتعالى الجليل سبحانه وتعالى كيف تشركون به تعصون رسوله هذا تنقص تنقص لله سبحانه وتعالى لا ترجون لله وقه وقد خلقكم سبحانه وتعالى أطوارا هو الذي خلقكم كيف تتكبرون عن عبادة من خلقكم كيف تتكبرون عليه وأنتم موجودون من العدم وهو الذي أوجدكم وهو القادر على إهلاككم قد خلقكم أطوارا من التراب خلق اباكم عادم، ثم من الماء من نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم يكون اجسامكم العظام والاعصاب والعروق في بطون امهاتكم ويموطنهم امات يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كيف تعصونه وهو الذي انعم عليكم بالخلق والايجاد واقواكم هي ابدانكم وبالحواس وبالاعضاء و بالصحه والعافيه كيف تتكبرون على ربكم سبحانه وتعالى وتنصرفون الى اصنام لا تنفع ولا تضر جمادات او اموات في القبور او اشجار او احجار مخلوقه كيف تنصرفون عن عباده ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى غيره ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضر وأيضا هو مثلكم أو أضعف منكم هذا من العجائب ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظمونه تقدرونه حق قدره وتطيعون أمره وتجتنبون نهيه تطيعون رسوله وقد خلقكم اطوارا وقيل خلقكم اطوارا بعد الولاده من طفل الى سن التمييز الى البلوغ الى الكهوله الى الشيخوخه اطوار الانسان يمر في اطوار في بطن امه وفي اطوار بعد ولادته إلى أن يموت وهو في أطوار تنقل أليس هذا من العجائب من الذي ينقله في هذه الأطوار إلا الله سبحانه وتعالى هل الأصنام فعلت هذا هل الأشجار هل الأحجار هل الأموات فعلوا هذا أين العقول أين العقول نسأل الله العافية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ثم ذكرهم بخلق السماوات ولا أعظم من خلق الناس أعظم من خلق الناس ألم تروا هذا خطاب لكل من يعقل ألم تروا أي تبصر وتهكروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض واسعه السماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم المائده سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض ولا يعلم سعتها وعظمها ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وجعل القمر فيهن نورا. القمر نور. القمر نور. ينور القمر السماء الدنيا مما يلي الأرض. القمر السماع الدنيا مما يلي الأرض وفيه النور ويزيد وينقص حسب الأيام يزيد حتى يتكامل ثم ينقص حتى يعود هلالا لأجل معرفة الحساب والشمس جعلها الله سراجا سراجا وهاجا تضيء الكون وتجلي الليل وظلمة الليل فيصبح الناس في نهار وفي إبصار لنصالحهم فالقمر يضيء بالليل والشمس سراج في النهار لأجل معاشكم ومصالحكم وفيها مصالح الشمس مصالح للنباتات والخمار مصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جعل القمر فيهن أي في السماء الدنيا نورا نورا في الليل وجعل الشمس سراجا في النهار فهو الذي نور لكم الليل وهو الذي اسرج لكم النهار هل أحد ينكر هذا او يدعي انه هو الذي عمل هذا احد يدعي انه هو الذي خلق الشمس والقمر او يدعي ان الاصنام والاشجار والاحجار خلقت هذا ما احد يدعي هذا ابدا ما قالوا ان, إن اسمامنا واوثاننا ان تفعل هذه الافعال هذا الزام لهم بالحجه والله انبتكم من الارض نباتا انبتكم من الارض حين خلق اباكم ادم عليه السلام خلقه الله من تربه الارض الله أنبتكم من العرض نباتا ثم يعيدكم فيها بعد الموت في القبور ثم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا للبعث تقومون للبعث من قبوركم تخرجون منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كيف تكفرون برب هذه أفعاله وهذه قدرته وهذه نعمه وتشركون به من لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق ولا يملك ضرا ولا نفع هذا من انتكاس الفطر والعقول. فهذه أدلة التوحيد واضحة جلية لكن الشرك ليس عليه دليل أبدا إنما هي شبهات ما على الشرك من دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما فيه إلا شبهات ولا تقليد أعمى إن وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ان وجدنا اباءنا على امه وان على ادائهم مقتدون ما عندهم حجه ابدا الشرك ليس عليه حجه ولا برهان من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فليس عند المشركين الاولين ولا ليس عندهم براهين على شركه وانما هي شبهات او تقليد اعمى لمن قبلهم افرايتم ما تدعون انتم باوكم الاقدمون يعني ماذا ينفعون وماذا يدعون لكم فإنهم عدو لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيني لاخر ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما ماذا كنتم تعبدون أنتم وذاكم الأقدمون ماذا تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون قالوا نعبد اصناما شوف نعبد وأصناما فنظل لها عاكلين يجلسون عندها وي يتبركون بها ويقيمون عندها تعبدا لها قالوا نعبد واصنام فنظل لها عاقلا قال هل يسمعونكم يتدعون او ينفعونكم او يضرون من قالوا نعم قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك ينفع ما عندهم حجه الا انهم وجدوا آباءهم على هذا ها قالوا نعم يسمعون ويقصرون ويعقون من قالوا هذا انقطعت شجته ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج والله جعل لكم الأرض بساطة لما ذكر السماوات الطباق ذكر الأرض وأنها بساط مندود أنها بساط مندود يعيش عليها الخلق ليست وعرة فإنما هي مبسوطة يعيشون عليها لتسلكوا منها سبلا طرقا في فجاجة في أسفاركم وسيركم ولم تكن كلها جبالا وعرة ما تستطيعون صعودها ولا السير عليها جعل بين الجبال الفجاج أنتم ترون هذا ترون الفجاج بين الجبال هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لأجل أن الناس يسيرون تتصل مصالحهم واسفارهم ويتواصل تتواصل البلدان فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى تسلك منها سبلا حجاجه هذه براهين التوحيد فاين براهين الشرك ما في براهين للشرك ابدا ولا برهان واحد ولا حجه واحده وانما هي شبهات وتقليد اعمى صلى الله العافيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على آله محمد على اله واصحابه اجمعين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في العمل يضعون اسم الشخص معصوم عندنا في العمل يضعون اسم الشخص مع صورته ويعلقونها في الجدار للموظف المثالي يقول فما حكم وضع هذه الصور هذا من الفتن تعليق الصور في الشوارع تعليقها في المكاتب تعليقها هذا من هذا من الفتن ومن تسويل الشيطان لبني آدم تسويل الشيطان لبني آدم وإلا ما هي المصالح في هذه الصور بالله عليكم ما هي المصلحة من هذه الصور؟ إنما هي مضرة، مضرة واضحة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يتوفى قالوا إن وضع الصورة في البطاقة وإلا في رخصة القيا وإلا الأمور الضرورية حاجة نقول نعم هذه حاجة لا بس الضرورة لا بس لكن هذا هل إسراء في التصوير وتعليقاته هذا ما له داعي إلا المعصف معصف للرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يتوفى أحد العلماء الكبار يعمد بعض أهل القنوات الفضائية ممن يحب الخير فيصور مكان هذا الدرس درس العالم ومسجده ومنبره الذي خطب عليه هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا تدرج إلى الغلو في الصالحين والغلو في العلماء لا يجوز هذه الأمور نعم العالم تبقى سيرته وأعماله واما منبره وبيته ما فيها ما فيها فائدة عادي اذا عرفت بيته وش استهيد راح وخلقه مات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوسائل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية بمعنى أنني لا أدعو إلا بوسيله قد دعت بها الرسل نعم بد من هذا ولا تحدث وسيلة من عندك لا تحدث وسيلة من عندك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التصوير جعله بعض الناس في هذا الزمان من وسائل الدعوة المعاصرة ومن وسائل نشر الخير يعني المعصية تكون وسيلة للدعوة تصوير طاعه ولا معصية معصية كيف نجعل المعصية وسيلة للدعوة نعم الواجب ندعو على ترك التصوير لأنه منكر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مما استدل به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على تكذيب الذين ادعوا الصعود على سطح القمر قوله وجعل القمر فيهن نورا فقال إنها نور في السماوات السبع وليس في السماء الدنيا فقط فما القول في ذلك ما أعلم أشياء وجه الرد في هذا ما أعلم وجه الرد في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس إن كل من صد عن سبيل الله يدعى عليه كما فعل نوح عليه السلام عندما دعا على قومه فهل هذا القول صحيح نعم يقول يقول بعض الناس إن كل من صد عن سبيل الله فإنه يدعى عليه كما فعل نوح عليه السلام مع قومه فهل هل هذا هل ياخي الله اخبرك ان هذا الشخص لن يؤمن مثل ما اخبر نوح عليه السلام لا هذا ما هو حجه نوح ما دعا إلا لما أخبره الله وهل أحد يستحيل عليه انه يتوب إنه يتوب ويرجع أن تحكم على أحد انه ما يقبل الدعوة ابدا ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في مكان يوجد به صور معلقة على الجدار لا يجوز هذا. لا تصح الصلاه في مكان في صور معلقه يستقبلها المصلي يستقبلها المصلي لانها ليشبه عباده الاصنام نعم يقول فضيله الشيخ خففكم الله اما اذا كان ما يستقبلها الصلاه صحيحه لكن تبقى المعصية في تعليق الصور نعم يقول فضيله الشيخ خفففكم الله هل يجب على طلاب العلم ان يرجعوا الى بلادهم التي قدموا منها ليدعو الناس إلى الله تعالى وإلى توحيده ما في شك إنهم يجب عليهم اذا كانوا يقدرون يجب عليهم ينذروا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اذا كانوا يقدرون على هذا هذا هو الواجب عليهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم يقول هل هذا على حقيقة القول أم أن فيه مجازة وهل يوجد مجاز في القرآن وفي اللغة ما في القرآن مجاز القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز ولو كان يجوز في اللغة المجاز لا يجوز في القرآن أبدا القرآن كله حقيقة جعلوا اصابعهم على ظاهرهم جعلوا أصابعهم مجتبرة إلى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض من ينسب إلى العلم إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة إن ذلك جائز لا شيء فيه فكيف الجواب عن هذا وفقكم الله هذا القائل ما أنه يجهل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد أو أنه يعلم هذا ويغالط ألا خجة فيه نحن نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل, رجل يرضى بالشرك الأكبر من عبادة الأضرحة ودعائها والندر لها ويدافع عن هذا بسلطانه ويسجن من أنكر على هؤلاء المشركين ويضيق على دعاة التوحيد في بلاده التي هو موجود فيها فما الحكم في هذا العمل الحكم عليكم الصبر والقيام بالدعوة حسب ما تستطيعون ما تقدرون عليه نعم إلى أن يأتي الله بالفرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض الناس أن في قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا وأنا أرى أن لو أن الدعاه وفقهم الله توجهوا إلى الولاة ودعوهم وقربوهم ومع أن الله أنهم يستجيبون أو على الأقل يكفون شرهم لكن إذا كان الولاة في جانب والدعاة في جانب آخر فهذا يحصل الشر بين الولاة وبين الدعاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر دكتور أن قوله تعالى وقد خلقكم أطوار أن فيها دليلا أن فيها دليلا على نظرية داروين نعوذ بالله, نعوذي بالله داروين الملحد اللي يقول ان أصل الإنسان قرد خلقكم أطوارا نطفة ثم ثم علقة ثم مضغة كما في سورة المؤمنون لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فدسونا العظام لحما هذه الأطوار أو الأطوار بعدما يخرج من بطن أمه من من طفل إلى إلى مميز إلى بالغ إلى إلى آخره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الظلمات الثلاث التي خلق فيها الإنسان ظلمة البطن وظلمة المشيمة ظلمة الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلادنا التصوف كثير وعبادة القبور كثيرة ووالدينا واهلينا يذبحون لغير الله مع العلم أن هؤلاء لم يبين لهم ذلك ولم ينصحهم أحد كما أشار السائل قريبا الواجب عليكم اذا ذهبتم إلى بلادكم وإلى عشيرتكم وقريبكم أنكم تدعون إلى الله بينون بي لهم بينون بي لهم بالحكمة والموعظة الحسنة التي هي احسن لعل الله أن يعديهم نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول هل يجب علي أن أغسل يدي بالتراب والماء إذا سلمت على شخص قد لمس كلبا لا لمس الكلب ما فيه, ما فيه محذور إنما المحذور في بوله وفي لعابه إذا شرب من الإنى أما هو إذا مر أو لمسته أو غطأ في شيء هذا ما ينجس المكان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بناء هل يجوز بناء المساجد مكان الاصنام الاضرحه التي كانت معبوده بعد إزالتها والله هذا فيه يعني فيه تامل لانه اذا كان هذا لاجل قطع دابرها وابطالها وجعلها محل عباده لله بدل أن كانت للشرك في قضاء عليها لا بأس كما حصل كما يقولون في مسجد بن عباس في الطائف أنه بني في محل إلاك لأجل قطع هذا الوثن وقطع ذكره وقطع آثاره تحويله إلى طاعة الله نعم. وكذلك يقول هل يجوز الصلاة في مكان كان فيه وثن يعبد دون بناء مسجد عليه لا, لا ما يجوز ما يجوز لأن هذا يخشى من تعظيم المكان وبعث الذكريات كما يقولون لهذا المكان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال تقول من عادتنا في الزواج يوم يسمى يوم الحنه تحنى فيه العروس قبل يوم الزواج بيوم سؤالها هل يشرع الضرب بالدف في يوم الحنه هذا الضرب في الدف عند دخول الزوج عند دخول الزوج وزفة الزوج إلى زوجته هذا محل الضرب للدف نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة ما ورد أن من قرأ ثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في يومه أنه يصلي عليه سبعون ألف ملك والله ما ماذا ما لا اعرف ما نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل إزالة الشعر من وجه المرأة في موضع الشارب واللحيه يعتبر من النمس إذا كان مشوها من النمس هذا من, من إزالة التشويه هذا من إزالة التشويه ليس من النمس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل حثوا الثلاث الحتوات على القبر يعتبر من السنة نعم يشارك يعني في الدفن شارك في الدفن ولو بالحسيات نعم يقول فضيلة الشيخ الله لحصول أجر القرار هل أن تضع إلى الفراغ من الدفن يقول للحصول على أجر القرار هل لابد من الانتظار إلى الفراغ من الدفن الجنازة نعم الأجر الكامل إلى أن من دفنها وإذا صليت عليها فقط ولم تتبعها لاختيرات إذا صليت عليها وتبعتها فلك قراطان إلى أن تدفن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة أواخر سورة البقرة أن من قراها كفتاه ما معنى كفتاه قيل كفتاه عن قراءة غيرهما يمان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أريد أن أعمل عقيقه لولدي اريد أن أعمل عقيقه لولدي فكم عمر الشات التي اذبحها وتكون مجئه من العمر لو الشيخ ان كانت اللهنا سته اشهر على الاقل وان كانت معزا يكون سنه كامله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الراجح في الدم الذي ينزل من الحامل هل هو دم حيض وهل تمتنع عن الصلاه والصيام الحامل لا تحيض الحامل لا تحير ويعرف الحمل بانقطاع الحيض فان نزل دم فليس حيضا وانما هو نفاس تترك الصلاه من اجله نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل لي أن أصلي العشاء مقصورة خلف من يصلي المغرب إذا دخلت معهم في الركعه الثانية لا لا أجل الاتمام لان المغرب ليست مقصورة نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل يجوز لي زيارة قبر والدي او يكفي الدعاء له والصدقة لأنني أحس اني مقصر في حقي والدي إذا لم ازره في المقبرة إن حصل الأمران تزوره تدعو له عند القبر كذلك تصدق عنه هذا أحسن وإن لم تقر على الزيارة يكفي الدعاء والصدقة والاستغفار لا تقول الشيخ وفقكم الله من يذهب لقبر والده لزيارته وعند الدعاء له يرفع يديه أمام القبر مستقبلا للقبلة فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس بذلك لا بأس برفع اليدين في الدعاء لأن هذا من أسباب الإجابة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إعطاء زميلي في العمل او أن آخذ منه في المكتب هدية لكسب قلبه أو لدعوته ايش قل ما حكم إعطاء زميلي في العمل أو أن آخذ منه هدية لكسب قلبه ولدعوته إذا كان ليس له إدارة ليس له إدارة وإنما هو موظف فقط فهذا لا بأس به لأن هذا ليس فيه محذور إنما إعطاء المدير أو المسؤول هذا هو الرشوة نعم ويقول كذلك إذا أعطيت المدير هدية في سبيل دعوته وإصلاحه لا يا سيدنا المدير لا تعطيه شيئا والدعوة أين مقصورة على الهدية تدعو بدون هدية لأن الهديه رشوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم المده التي تكر... كم المدة تقريبا التي تكره فيها الصلاة قبل طلوع وغروب الشمس في الدقائق المعروفة باليوم الشمس ترى إذا رأيت الشمس محتفعة صل صلاة الظحى رؤية العين نعم يقول حضينة الشيخ أفقكم الله ما هو ضابط ثوب الشهرة إذا كانت الشمس محجوبة أو ما تراها ترجع إلى التقويم تشوف تشرق عليه الشمس وتزود دقائق بعد الاشراقية وتصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط الثوب الشهرة الذي ورد النهي عنه وهل يدخل في ذلك المبالغة في تقصيره أو خياطته على شكل غريب ملفت للنظر؟ الثورة هو المخالف لما عليه أهل البلد الثوب المخالف لما عليه أهل البلد هذا هو الثورة إلا إذا كان أهل البلد ليسوا على السنة في اللباس، تخالفهم الطبق السنة. أما إذا كانوا على سنة فلا تخالفهم. هذا هو الشورى. نعم. يقول ظياء الشيخ فقكم الله قد يقول بعض الناس ان السنة أن يكون إلى نصف الساق. نقول ما هو محصور من السنة في نصف الساق. ذل إلى الكعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو النار فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعبين فهم يعملون بالسنة ولا تخالفهم نعم يقول فضيله الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز أن أقول اللهم صل وسلم على فلان من الناس ما يتخذ هذا شعارا إذا قلته بعض المرات ما في معنى أما يتخذ شعار لبعض الأشخاص مثل الشيعة مع علي رضي الله عنه هذا لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم رفع اليد او رفع اليدين بالدعاء بعد الوضوء ما ورد هذا ما ورد ان الايدي ترفع بعد بعد الوضوء انما الذي ورد انه يرفع بصره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بدون رافع يدين نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه الاذان والاقامه يعني نافله تصلي نافله بين الاذان والاقامه لان الاقامه اذان نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله ما الضابط في اقامه الحجه على المتلبس في على المتلبس بالشرك الاكبر الذي هو صرف العباده لغير الله هل المعتبر هو بلوغ الحجه ام لا بد من فهمها اذا كان يفهم اللغة التي تبلغه بها فاقامه الحجه تبليغه فقط وهو يفهم إذا كان ما يفهم اعجمي تجيب له لفظا عربي وما يفهم لازم تترجم له تبين له فهمه نعم يقول فضيلة الشيخ فيففقكم الله هل ورد أن لكل رسول كتاب سماوي الله أعلم بهذا يقول الفضيلة الشيخ فيففقكم الله ما حكم بيع ونقل والتبرع بالأعضاء من الحي أو من الميت ها؟ يقول ما حكم بيع ونقل أو التبرع بالأعضاء من الحي أو من الميت أولا البيع لا يجوز بيع الاعضاء لا يجوز حرام وثانيا أخذ الاعضاء من الميت لا يجوز لأن له حرمة وكسر عظمه ميتا ككسره حيا ميت له حرمة فلا يجوز أخذ شيء من اعضاء الميت وأما نقل العضو من الصحيح إلى المريض من باب الإسعاد له هذا إذا كان لا يضر المتبرع وينفع المتبرع له والمتبرع من أهل التصرف أن يكون بالغا عاقلا فلا بس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمي باسم عبد المتجلي واذا كان لا يجوز فهل يلزم تغييره والله ما اعرف يعني من اسماء الله المتجلي لا اعرف هذا من اسماء الله عبد الجليل نعم لا بس اما المتجلي انا لا اعرف إن هذا من اسماء الله واما تغييره فالامر واسع ماخا طيب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ارايت من اتخذ الهه هواه هل المقصود من هذه الايه أنه يصرف شيئا من العبادة لهوى، لا يطيع هوى وإن خالف وإن خالف هواه وإن خالف الحق هل هو الحق هو وإن هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يحرم هو هو هو هو هو هو لكن السنة ان يكون مفترا ولا الحرم ما يحرم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو بني المسجد اولا ثم ادخل فيه قبر بعد ذلك فهل تجوز الصلاه فيه لا المسجد الذي على قبر لا يجوز الصلاه فيه سواء كان القبر هو القديم ومسجد حادث او العكس كان القبر كان القبر قديم والمسجد بني عليه لا يجوز هذا لأنه, لأنه من اتخاذ القبور مساجد نهى عن الصلاة عند القبور لكن قالوا إذا كان القبر هو القديم فينبش القبر ويخرج حق مع المقابر وإن كان العكس القبر هو القديم والمسجد حادث يهدم المسجد نعم ويترك القبر نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما الضابط في رفع الأيدي بالدعاء فمتى نرفعها ومتى لا نرفعها المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا نرفع ويدينا وما عدا ذلك فإن الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من أسباب الإجابة لكن المواطن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها لا نرفع يديه نعم يقول هل للانسان أن يرفع يديه أحيانا بين الأدان والإقامة لا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لا. يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم من ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا في الساعة الثانية والنصف وذلك لأنه ينام النهار لعمله بالليل لا يجوز له أن يترك الجماعة ومربوط في صلاة الجماعة صلى مع الجماعة ثم ينام إذا كان يريد أن ينام نعم الله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه